فجاءها باؤسنا بياتا او هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باؤسنا الا ان قالوا الا أن قالوا إنا كنا ظالمين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 ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين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 قال انظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لأت عنهم من بين وَمِنْ ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم.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 كالجنة فكلا فكلا من حيث شئت ما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهم ما مأموري عنهما من سوءاتهما.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 فَلَمَّا ذاق الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من ورق الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشجرة وأقول وأقول لكما لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وَإِذَا فَعَلُوا فَحْشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا والله وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ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 قل إِنَّمَا حَرَّمَ ربي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطن وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ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 هم فيها خالدون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 وقالت أولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب, العذاب, العذاب, العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بأياتنا واستكبروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون, الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجز مجرمين لهم من جهنم ممهد ومن فوقهم غواش اللهم في النار <تصفيق> لهم من جهنم ممهد لهم من جهنم عدو ومن فوقهم رواد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 وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما لنهتدي الله قد جاءت رسل ربنا بالحق ونود ونود ان تلكم الجنه اورثتموها اورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين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 سلام <تصفيق> ونادوا ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصرهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا, قالوا ربنا قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين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 أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة, ادخلوا الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افضوا علينا ونادى أصحاب النار، ونادى أصحاب النار، أصحاب الجنة أن أفيض علينا، أن أفيض علينا، أن علينا أن علينا الماء او مما رزقكم الله أو مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم لنساهم فاليوم نلساهم، نلساهم. ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا باياتنا يجحدون.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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا فهل لنا من شفاع شفاعوا لنا او نرد فنعمل او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم قد خسروا انفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون إِنَّ ربكم الله الذي خلق السماوات وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ ثم استوى على العرش يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَفِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ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 قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين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 لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فانجيناه والذين معه في الفلك وَأَغْرَقْنَا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوما عمين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 قال يا قوم ليس بي سفه يا قوم ليس ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين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 قَالَ قَدْ وَقَعَ إني معكم من المنتظرين فأجئناه والذين معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين.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 قَدْ جاءتكم بَيْنَةٌ من رَبِّكُمْ هذه نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ واذكروا اذ جعلكم خُلَفَاءَ من بعد عاد وبوؤاكم وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آله الله ولا تعثوا في الارض مفسدين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 فلم يُؤْمِنُوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا فاصبروا حتى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وهو خير الحاكمين قال الْمَلَأُ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شعيب وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين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 ارسلنا في قريه من نبي الا أخذنا اخذنا اهلها بالباءاء والضراء لعلهم لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى تعفوا وقالوا وقالوا قد مس السبأ الضراء والسراء فأخذناهم بغته فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.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 فَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَاتًا أَي يَأْتِيَهُم وَهُمْ إِنَّائِمٌ أَوَآمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًىٰ أَي يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحًّا وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ, أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لون شاء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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل, وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لاجرا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 قال القوا فلم ما سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وَمَا تنقم مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا ربنا أَفْرِغْ علينا صبرا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين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 قال موسى لقومه استعينوا بالله استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده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 ولقد اخذنا ال فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه وإن تصبهم سَيِّئَةٌ يطيروا بموسى ومن معه ألا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ طائرهم عند الله؟ ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين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 فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل, إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأضرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين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 فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة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 وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر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 فَلَمَّا تجلى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكا جَعَلَهُ دكا وخر موسى وَخَرَّ فلما صَعِيقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أول الْمُؤْمِنِينَ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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسيفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أَمْرَ ربكم وَأَلْقَى الألواح وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجره إليه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 آتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 قال عذابي اصيب به من اشاء وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُ للذين لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ وَالَّذِينَ هم بآياتنا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه عندهم في التوراه والانجيل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 ويضع عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم ويذر عنهم أسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي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 عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَا شَرِبَهُمْ وَضَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أنفسهم يَظْلِمُونَ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 وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 فَلَمَّا عَتَوْا عَنْهُ عَنْهُ قُلْنَا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأْذَنَ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من of إن ربك لسريع العقاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمة منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم وبلوناهم وبلوناهم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 والدار الآخرة خير للذين يتقون أ تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة, الصلاة إن على نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذريتهم وَأَشْهَدَهُمْ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 أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا, وكنا ذريه من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه, واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه الهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا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 كاهُمُ الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنمَ كثيرًا من الجنِّ والإنس لهم قلوبٌ لا يفقهون بها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 أولئك كالأنعام كالانعام بل هم اضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ وَأُمّ لِأَهْلِهِمْ إِنَّكَ يَدِيمَتِين إِنَّكَ يَدِيمَتِين أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 قل لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 لئن آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فيما مَا آتَاهُمَا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 أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل دع شركاءكم ثم كي دون فلا تنظرون إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو يتول الصالحين